إن الحمد لله نحمده ولا استعينه ولا, ولا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين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 ثم أما بعد فهذا إعادة لدرس الإسبوع الماضي والذي تكلمنا فيه عن توجيه القراءات والاحتجاج لها ثم ثنينا بالكلام على جمع القراءات مشروعيته وطرقه ولم يكتمل الكلام لخلل في الصوت فالآن نعيد هذا الدرس ونذكركم أن هذه الدروس إنما هي مقدمات إنما هي مقدمات لموضوع الدرس الأساس أنا وهو جمع القرآن الكريم بالقراءات العشر الصورة من طريق الشطبة والدورة مع إضاح لزيادات الطيبة وكذلك نتناول ما تعلق بالرسم والعد والفواصل وكذلك توجيه القراءات والوقف والابتداء وما تعلق بالمعنى الإجمال للآيات أحيانا وغير ذلك من العلوم التي يحتاجها القراء والمقرئون. وقد تكلمنا في أول حلقة على أهمية علم القراءات وكذلك تكلمنا على مبادئ علم القراءات ثم ثنينا بعلم الرسم ثم تكلمنا في الحلقة الثانية عن علم. العد والفواصل وكذلك الوقف والابتداء واليوم نتكلم على علم سنتعرض له كثيرا ألا وهو توجيه القراءات والاحتجاج لها مما لا شك فيه أن تيسير الله عز وجل على هذه الأمة في دينها شمل كل شيء في شريعة الإسلام حتى أن الله تعالى يسر لهذه الأمة قراءة القرآن توسيعا عليهم لأن العرب كانت قبائل شتى ولكل قبيلة لغة استمرأة نطق بها وليس من السهل تغييرها ليس من السهل على العرب الأوائل أن يغيروا ألسنتهم قال ابن قتيبة رحمه الله تعالى ولو أن كل فريق من هؤلاء يعني قبائل العرب ولو أن كل فريق من هؤلاء أمر أن يزول عن لغته وما جرى عليه اعتياده طفلا وناشئا وكهلا نشتد ذلك عليه وعظمت المحنة فيه ولم يمكنه إلا بعد رياضة للنفس طويلة وتذليل لللسان وقطع للعادة فارد الله برحمته ونطفه أن يجعل لهم متسعا في اللغات ومتصرفا في الحركات كتيسيره عليهم في الدين انتهى كلامه رحمه الله تعالى وحين أمر سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بنسخ المصحف الشريف وأمر بإرساله إلى الأمصار المختلفة ما كان في المصحف شكل ولا نقط ليستوعب بذلك الأحرف التي بقيت ولم تنسخ في العرضة الأخيرة كما بينا ذلك آنفا بدأت القراءات تأخذ مكانها بين العلوم وبدأ الناس يتناقلون القراءات المختلفة لما صار الأمر كذلك وصار هناك يعني ثراء بين الناس في القراءات المختلفة قام على بيان هذه القراءات من حيف عزوها إلى مصادرها وإسنادها إلى النبع الصافي قام علماؤنا الكرام ببيان ذلك كله ثم قام قوم آخرون يهبون لتوضيح هذه القراءات ويحتجون لها فنشأ ما يعرف بعلم التوجيه والاحتجاج للقراءات القرآنية، وكان هذا مبن وكان مبنى هذا العلم، وكان مبنى هذا العلم على علماء اللغة الذين كان منهم قراء، فجمعوا بين اللغة والقراءة، كأبي عمرو البصري والكسائي وغيرهما، بل جل أهل القراءات القراء العشرة جلهم كانوا من أهل اللغة، فهبوا ليضعوا معاني لهذه القراءات ويوجهونها توجيها صحيحا ويحتجون لها من لغة العرب والاحتجاج في اللغة والاحتجاج في اللغة هو تقديم الحجة والحجة هي البرهان قال الليث الحجة الوجه الذي يكون به الظفر عند الخصومة وقال الأزهري إنما سميت حجة لأنها تحج أي تقصد لأن الناس تقصدها فلذلك سميت حجة لأن القصد لها وإليها والاحتجاج إخوان الكرام له شقان أو جانبان أو إن شئت فقل جانبان جانب علم ودراية وهي مما يزداد به القارئ علما وحسنا وفهما هذا الجانب الأول الجانب الثاني جانب مرهان ورد على من يرتاب بصحة قراءة معينة هذا هو الجانب الثاني والأصل كما يقول علماؤنا أن القراءات يحتج بها عن اللغة قال علماؤنا الأصل أن القراءات يحتج بها عن اللغة وليس العكس لكن هذا الأصل ينفع لمن ينفع لأرباب اليقين والثقة في هؤلاء القراء الذين نقضوا القرآن لنا عذبا مسلسلا يعني هؤلاء الناس لا يدورون على هل هذه القراءة لها حجة من اللغة أم لا وناس علموا أن القرآن محفوظ بحفظ الله له ولن يناله التبديل أو التغيير سواء بالزيادة أو النوصان فهؤلاء لا يحتاجون إلى احتجاج إنما يحتاجون إلى توجيه ومعرفة حتى يزدادوا بذلك علما أما أرباب الارتياب والشك فإنهم يحتاجون لمن يقف في وجوههم ليدفع عن كتاب الله عز وجل ما يلقون من شبهات يعني يحتاجون إلى أن نأتي لهم بالحجة فإن منكر القراءات إما جاهل أو معاند فإن كان جاهلا فإنه يعلم بما يعرض عليه من حجج وإن كان معاندا فالرد عليه لذاته ولأن لا يفتتن به غيره إذا فعلم التوجيه أو الاحتجاج للقراءات علم يحتاج إليه قارئ القرآن الكريم بالقراءات المختلفة لعدة أمور نلخصها فيما يأتي أولا حتى يفهم ويعي ما يقرأ من قراءات مختلفة يعني عيب كبير أن يقرأ القارئ القراءات المختلفة ثم لا يعرف توجيه هذه القراءة ولماذا رفع هذا أو نصب ذاك وغير ذلك هذا عيب كذلك حتى يعلم الجاهل ويدفع في صدور المرتبين والمعاندين كذلك يزداد المتعلم بعلم التوجيه ثراء لغويا كبيرا من خلال عرض التوجيه والحجج ومن تلك الفوائد توجيه القراءات والاحتجاج لها مما يسهم في تفسير القرآن الكريم بناء على القراءة أو الرواية وكذلك فإن توجيه القراءات تنبني عليه بعض الأحكام الشرعية وكذا ينبني عليه بعض قواعد اللغة والأمثل على ذلك كثيرة كثيرة مذكورة في كتب القراءات وكتب التوجيه عموما قال الدكتور عمر الكبيسي في تحقيقه على كتاب الموضح في وجوه القراءات وعلالها ومن هنا كان مما يثلب مكانة المقرئ الذي نصب نفسه للاشتغال بالقراءات أن يجهل من اللغة والنحو والصرف ما يوجه ما يقع له من القراءات يعني مما ينقصه بعض المكانة أن يكون جاهلا لسيما الذي نصب نفسه لتعليم الناس إذا كان جاهلا أو, ما أو يجه من اللغة ما ينفعه في توجيه القراءات أن يجه من اللغة والنحو والصرف ما يوجه به ما يقع له من القراءات فهذا مثلب فيه ونقص فيه لا شك ولذلك قال الإمام أبو الحسن الحصري رحمه الله تعالى لقد يدعي علم القراءات معشر وباعهم في الناس أقصر من شبر فإن قيل ما إعراب هذا ووجهه رأيت طويل الباع يقصر عن فتر يعني يقصر عن فتور يحتار الاحتجاج للقراءات القرآنية بدأ منذ العصور الأولى الاحتجاج للقراءات القرآنية بدأ منذ العصور الأولى ولذلك من الممكن أن نقول أن الاحتجاج والتوجيه للقراءات القرآنية بدأ من عصر أو مواكبا لعصر التنزيل او بعده بقليل فقد ورد كما يشير الدكتور عمر في الكتاب السابق الذكر ان التوجيه ظهر في اراء فردية عن بعض الصحابة كما ورد عن ابن عباس انه قرأ قوله تعالى ننشرها بالراء واحتج بقوله تعالى ثم إذا شاء انشره فاحتج لقراءة ننشرها بالراء بآية من كتاب الله عز وجل فهذا يعتبر تاريخ قديم جدا للاحتجاج للقراءات والتوجيه لها ثم أورد المحقق الدكتور عمر الكبيسي آثارا عن عاصم الجحدري والمازيني وأبي جعفر أحمد بن جبير عن الكسائي وغيرهم مما تؤكد وجود الاحتجاج والتوجيه منذ العصور الأولى حتى قبل عصر التدوين ثم ذكر وجوه الاحتجاج للقراءات وبيان عن علانها في كتاب سيمويه المتوفى سنة ثمانين ومئة ثم ذكر كتبا خاصة بالاحتجاج فكان أولها في كتاب في وجوه القراءات لأبي عبد الله هارون ابن موسى الأعور النحوي المتوفى سنة سبعين ومئة قال أبو حاتم السجستاني رحمه الله تعالى قال كان أول من سمع بالبصرة وجوه القراءات وألفها وتتبع الشاذ منها فبحث عن إسناده هارون بن موسى الأعور وكان من القراء انتهى كلامه رحمه الله تعالى ثم ذكر الدكتور عمر كتبا كثيرة قاربت عشرين كتابا أولها كما ذكرت كتاب أبي عبد الله هارون بن موسى الأعور النحوي المتوفى سنة سبعين ومئة وآخرها أي آخر ما ذكر الدكتور القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب للشيخ عبد الفتاح القاضي المتوفى سنة أربع وألف من الهجرة رحمه الله تعالى إذا نستطيع إخوان الكرام أن نقول بعد هذا الإجاز أن نشأت علم علل القراءات وتوجيهها والاحتجاج لها بدأ منذ العصور الأولى في أراء فردية ثم تتابع الناس في التأريف في هذا العلم الجليل إلى عصرنا هذا ونستطيع أن نقول أن الاحتجاج أنواع الاحتجاج أنواع يقول علماؤنا أن الاحتجاج ينحصر في خمسة أنواع أولها الاحتجاج بالقراءات بآيات قرآنية أخرى بما ورد فيها من قراءات كما فعل ابن عباس وكذلك الاحتجاج بأسباب المزول هذا النوع الثاني الثالث الاحتجاج برسم المصحف الرابع الاحتجاج بالرواية والسند الخامس الاحتجاج بالقياس اللغوي لعل شرح هذه الأنواع الخمسة يأتي أثناء التوجيه للقراءات ونذكر حينها علاقة التوجيه والاحتجاج بهذه الأمور الخمسة إن شاء الله تعالى من باب أن يكون هناك نفع يعني نذكر لما نذكر نقول وقد احتج احتجوا لهذه القراءة بكذا وهذا يرجع إلى اللغة فيكون سعتها أخذنا هذه الأنواع وتبر مفصلة هذه مجملها ويأتيكم التفصيل أثناء الدرس إن شاء الله تعالى طبعا هذا التعريف بعلم التوجيه والاحتجاج تعريف مختصر جدا لكن هو يناسب المقام معنا نحن لا نريد أن ندرس التوجيه دراسة وافية وإنما سيأتينا التوجيه خلال الدرس الأساس ولذلك كان ينبغي أن نعرف عنه الشيء الذي ينفعنا بإذن الله عز وجل وهذا يكفينا الموضوع الثاني لهذا اليوم ألا هو موضوع جمع القراءات وتكلمنا على هذا الموضوع في دروس سابقة سواء في درس الجمع المستمر إلى الآن الحمد لله أو في الدور التأصلي لو تذكرون ذلك تكلمنا عنه لكن المقام يحتاج كذلك أن نتكلم عنه مرة أخرى حتى يتذكر الناس مسائله وحتى تستقر المسائل عند الناس من حيث المشروعية والطرق وبالنسبة للإخوة الجدد يعرفون عن هذا الأمر الشيء الذي يعينهم على الاستمرار معنا بإذن الله تعالى جمع القراءات أصلا مصطلح علم جمع القراءات كده مصطلح جمع القراءات لن تجده في كتب القراءات الأولى لن تجده إلا عند المتأخرين لن تجد هذا المصطلح إلا عند المتأخرين ولذلك تعريف كلمة جمع القراءات حتى نفهمها ونعيها وتكون واضحة بالنسبة لنا لابد أن نعرفها باعتبار المضاف والمضاف إليه يعني باعتبار جزئي الكلمة أو الجملة كلمة جمع لوحدها وكلمة قراءات لوحدها حتى نعلم هذا أو معنى هذا المصطلح الشيخ عمر المراطي أو المراطي وفقه الله إلى إعداد بحث في جمع القراءات القرآنية هذا البحث ممتاز جدا يعني من أفضل الأبحاث والكتب التي وقفت عليها في هذا الباب ولذلك سنذكر منه أشياء كثيرة بعضها نعزوها وبعضها أنتم علمتم أن يعتبر جذ الكلام من هذا الكتاب فلا يضر العزو المفصر هذا من باب الأمام العلمية ليس إلا الشيخ أمر يقول إن مصطلح جمع القراءات مركب إضافي يشتمل على طرفين يعني مضاف ومضاف إليه جمع مضاف القراءات مضاف إليه ولكي ندقق في فهم مغزاه ينبغي أن نشرح كل طرف على حدة من حيث اللغة ثم نوضح دلالة الطرفين في حالة التركيب اصطلاحا يقول أما الجمع بفتح الجيم وسكون الميم فيقال جمع الشيء جمعه جمعا مصدر للفعل جمع يعني كلمة الجمع هذا مصدر الفعل جمع ويطلق الجمع على عدة معاني أولها التأليف والضم يقال جمع المتفرق أي ألف بين أجزائه وضمه بحيث يقرب بعضه من بعض إذا أول معنى معنا من معنى الجمع التأليف والضم يعني واحد بألف بين شيء أشياء ويجمعها بعضها إلى بعض ويجمعها بعضها إلى بعض المعنى الثاني الذي أورده الشيخ جماعة من الناس ومنه قوله تعالى سيهزم الجمع المعنى الثالث علم على المزدرفة وسميت المزدرفة بذلك لاجتماع الحجاج في الوقوف بها رزقنا الله جميعا الوقوف والمبيت مزدرفة المعنى الرابع العزم يقال جمع أمره أي عزم عليه وغير ذلك من المعاني يعني هناك معاني أخرى لم يردها المؤلف الشيخ عمر حفظه الله تعالى والمراد به هنا يعني مراد بكلمة الجمع المعنى الأول الذي هو التأنيف والضم وليس للجمع دلالة اصطلاحية في عرف القراء إذا تجرد عن التركيب في علم القراءات يعني إذا قلنا كده كلمة جمع بس مجرد عن شيء أي شيء فليس لها معنى عند القراء لها معنى عند غيرهم أهل اللغة مثلا أما عند القراء فلا يعرفون كلمة جمع أو لا يعرفون كلمة جمع إلا إذا أتى معها كلمة القراءات طيب أما القراءات فهي جمع قراءة بمعنى وجه مقرؤ به وهي مصدر للفعل قراء واستلاحا علم يعرف به كيفية نطق الكلمات القرآنية علم يعرف به كيفية نطق الكلمات القرآنية واختلافها معزوا لناقله يعني يعرف به النطق والاختلاف عزو هذا الخلاف الى الناقل طبعا عرفنا القراءات في مبادئ القراءات بعد أن عرفنا كلمة جمع وكلمة قراءات كل على حدة نستطيع أن نعرف أو نتعرف على ما مصطلح جمع القراءات على اعتبار طرفيه جمع تأليف وضم قراءات جمع قراءة بمعنى وجه مقروم به تمام فمعنى معنائه معنى جمع هذه الأوجه المقروء بها هذا بضم كلمة جمع إلى كلمة قراءات الشيخ عمر بعد قليل أو بعد ما مشي شوية في الكلام ذكر تعريفا عزاه إلى الشيخ عبد الفتاح هنيدي رحمه الله تعالى حيث قال الشيخ هنيدي هو تكرار في تعريف جمع القراءات هو تكرار أبعاظ القرآن لاستيفاء مذاهب القراء ولو مع غيره من التدبر والتذكر بشروطه هذا تعريف يعد من أقدم التعريف لكلمة جمع القراءات أو لجمع القراءات أو مفهوم جمع القراءات إذا هو تكرار أبعاض القرآن لماذا؟ هنكرر هذه الأبعاض لماذا؟ حتى نستوفيه مذاهب القراء في هذه أو في بعض ما قرأناه ولو كان مع غيره اللي هو إيه؟ قد يكون مع تدبر وتذكر بشروط سنذكرها لاحقا تمام يعني محدش يقول لي جمع بس لا حتى لو كان مع الجمع غيره وقد يطلق على الجمع كلمة الارداف الارداف وهذا تجدونه كثيرا في كتب, في كتب اهل العلم المغاربة اهل العلم من المغاربة يطلقون على الجمع الارداف يقابل الجمع جمع القراءات يقابل الجمع الافراد صوت قطع طيب يقابل الجمع الافراد وهو لغة التوحيد واصطلاحا هو ان يفرد أن يفرد القارئ كل قراءة بروايتها أو برواياتها بما فيها من الأوجه دون جمعها مع قراءة أخرى يعني هذا الإفراد الآن معناه في اصطلاح أهل العلم لكن إن نشرحه فهو شيء معروف للجميع الإفراد معناه أنه تقرأ بقراءة وحدة بلوايتها أو بروايتها تجمع الراويان أو تجمع الراويين أو أكثر أو أكثر تمام لكن في النهاية يكون قراءة واحدة بس دون جمعها مع قراءات أخرى سواء أنا أقرأ بذلك خطمة كاملة أم بعض الآيات ويطلق أيضا الإفراد في نص على القراءة برواية واحدة دون أن يجمع رواية أخرى في الخطمة الواحدة. وبرضه من المطلاقات او مما يطلق عليه مصنح الافراد ان يقرأ القارئ برواية واحدة كمن يقرأ مثلا برواية حفص عن عاصم او ورش عن نافع او هشام عن ابن عامر او غير ذلك تمام طيب كان هذا هو تعريف الجمع وتعريف الافراد متى نشأ الجمع علماء القراءات لم يستطيعوا أن يحددوا تاريخ الجمع تحديدا دقيقا يعني يقول نشأ في السنة الفلانية تحديدا وإنما حددوه تقريبا بناء على بعض ما سنراه بعد قليل نقول لم يصرح علماؤنا ولم تصرح المصادر بتاريخ محدد لنشأة جمع القراءات في ختمة واحدة لأن الأصل كان الناس يقرؤون القرآن إفراداً هذا هو الأصل الذي كان يقرؤ به الأولون يقرؤون القراءات إفراداً الإمام ابن الجزر رحمه الله تعالى يذكر في منجد المقرئين أنه ظهر الإقراء بالجمع من حدود الأربعمئة وتلقاه الناس بالقبول خل بالك من النفاض لا ترد معنا الفاظ مهمة جدا فننتبه لها بارك الله فيكم بيقول, إيه؟ بيقول ان الافراء ان الاقراء بالجمع ظهر في حدود سنة او القرن الاربعمائة القرن الرابع عفوا في حدود الاربعمائة وتلقاه الناس بالقبول وذكر في النشر ان نشأة الجمع كانت في القرن الخامس الهجري عصر بن شيطة والداني والأهوازي وأبي القاسم يوسف الهذني رحم الله جميع أئمتنا أم الشيخ أحمد الشقانصي أحمد ابن أحمد الشقانصي له كتاب اسمه عمدة القارئين والمقرئين أظن اسمه كده تمام يحدد بداية الجمع فيقول رحمه الله تعالى إن أبا محمد مكيا القيرواني أقرأ أي بالجمع أثناء المئة الرابعة يعني في أثناء المئة الرابعة كده القرن الثالث القرن الثالث عنده صح؟ طيب لأنه توفي بقرطبة صدر محرم سنة أربعمائة وسبعة وثلاثين سبعة وثلاثين وأربعمائة وقد نيف على الثمانين سنة يعني تجاوز الثمانين بقليل تمام فيطرح عمره المذكور من مدة وفاته فيكون الباقي بعد الطرح سنة كام ثلاثمية وسبعة وخمسين فيتعين من هذا ان يقراءه بالجمع وقع اثناء المئة الرابعة في اواخرها او في اوائل المئة الخامسة يعني الموضوع كله تقريب يا اخواني خناصة ما ذكره العلماء في ذلك أن بدايات الجمع نشأت بين أواخر القرن الرابع الهجري وأوائل القرن الخامس الهجري يعني خلاصة ما يذكره من تكلم في نشأة الجمع كلها أمور تقريبية ويقيسونها بأعمار من كان يقرئ بالجمع هناك مسألة ذكرها العلامة عبد العزيز القاري في كتابه سنن القراء ومناهج المجودين قال حفظه الله تعالى ما نصه جمع القراءات كلام كل الكلام للشيخ عبد العزيز القاري الله يحفظه قال جمع القراءات هذا عنوان ثم قال بعده عندما كان صلى الله عليه وسلم يقرئهم هذه الأحرف المختلفة كيف كان يصنع هل كان يجمع ما في الآية من قراءات في وقت واحد أم كان يلتزم بالإفراد كما يقول بعض أهل العلم الآن الشيخ طرح عدة أسئلة أول سؤال سؤال عام كيف كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يقرأ الصحابة هذه الأحرف المختلفة هل كان يجمع ما في الآية من قراءات في وقت واحد يعني في ختمة واحدة أم كان يلتزم بالإفراد كما يقول بعض أهل العلم هذا سؤال إلى الآن أسئلة ثم قال حفظه الله تعالى جمع القراءات معناه أن تقرأ الآية وتعيد موضع الاختلاف فتقرأ جميع ما فيه من أوجه منزلة إما بأن تعيد من أول الآية في كل وجه أو أن تعيد موضع الاختلاف فقط تعريف الجمع ثم قال حفظه الله حديث مدارسة او عرض القرآن على جبريل يمكن ان يستنبط منه اصل الجمع احنا ذكرنا في درس الرسم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن على جبريل عليه السلام في كل عام مرة وفي المرة التي توف وفي العام الذي توفي فيه عرض القرآن على جبريل مرتين تمام طيب المدرسة مدرسة جبريل القرآن كيف كانت تتم الشيخ يقول يستنبط منه أصط الجمع إزاي قال فإن قوله في الحديث يعرض القرآن على جبريل مرة معناه يختمه ختمة واحدة اسمعوا هذا الكلام الكلام هذا مهم ويلزم منه أنه يقرأ في هذه الخطمة سائر ما أنزل عليه قبلها يعني مدام بيعرض ختمة واحدة بس فيلزم منه أنه يعرض خطمة واحدة بما فيها من أحرف قال ويدخل فيه أحرف القرآن المختلفة لأنها قرآن مدام بعرض القرآن فهذه الأحرف قرآن فلا وجه لإخراجها من العرض كيف والمقصود هو استذكار النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه والنص ليس بأولى بالاستذكار من الأحرف بل هي أحوج إلى استذكارها منه والسؤال الكلام للشيخ برضو والسؤال كيف يعرف الأوجه المختلفة في الموضع الواحد من مواضع الاختلاف عندما يمر به وهو يختم ختمة واحدة فقط هذا هو السؤال فأجاب ليس إلا الجمع أي أنه يكرر ذلك الموضع بسائر ما بسائر ما فيه من أحرف سواء كرر نفس الموضع واكتفى بذلك أو أعاد من أول الآية كل ذلك محتمل وكله سائر وليس في الخبر الثابت ما يبين لنا تفصيل ذلك نعيد الكلمة الأخيرة نعيد الكلمة الأخيرة الشيخ بعد أن عرض هذا الافتراض والاستنباط قال والسؤال كيف يعرف الأوجه المختلفة في الموضع الواحد من مواضع اختلاف عندما يمر بها هو سيعرض القرآن عرضه مرة وحدة بس فكيف سيعرض هذه المواضع المختلف فيها مدام الختمة وحدة الشيخ يقول ليس إلا الجمع دام هي ختمة وحدة إذن فليس إلا الجمع أي أنه يكرر ذلك الموضع بسائر ما فيه من أحرف سواء كرر نفس الموضع واكتفى بذلك أو أعاد من أول الآية كل ذلك محتمل وكله سائر وليس في الخدر الثابت ما يبين لنا تفصيل ذلك لكن يكفينا هذا القدر فإنه دل على أصل جمع القراءات دل على أن أصل جمع على أن أصله جمع القراءات ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم علق الدكتور حفظه الله تعالى في هامش الكتاب على كلامه فقال ومن لم يعجبه هذا الاستنباط فهو ملزم بأحد أمرين وهذا من إنصاف الشيخ حفظه الله تعالى يقول من لم يعجبه هذا الاستنباط فهو ملزم بأحد أمرين إما أن يقر بأن العرض كان يدخل فيه أحرف القرآن المختلفة أي قراءاته فليخبرنا حينئذ كيف كان يتم عرضها يعني إن كان بيقول أن العرض كان يدخل فيه عرض الأحرف فليخبرنا حينئذ كيف كان عدوها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل أو إنه يقول بأن أحرف القرآن المنزلة لا تدخل في العرض وهذا القول يؤدي إلى إسقاط أبعاض كثيرة من القرآن الكريم من العرض وخاصة العرض الأخيرة التي ثبت أن الصحابة توخوا موافقتها عند جمع المصاحف وأوضح مداريل يرد على هذا القول وأوضح مداريل يرد على هذا القول مصاحف الخليفة الخلفة على أنها كتبت على الأرض العرض الأخيرة فقد أثبت فيها أحر في القرآن المختلفة انتهى كلامه رحمه الله تعالى هذه الاستنباط أو هذا الاستنباط من الدكتور عبد العزيز القاري استنبطه قديما الشيخ أحمد بن أحمد الشقانيص نفس الاستنباط لكنه لم يفصل فيه هذا التفصيل لعل الدكتور استفاد من استنباطه أو لعله وقع في نفسه ما وقع في نفس الشيخ أحمد الشقانيص رحمه الله تعالى إذا هذه لمحه نريد منها أن نقول أن أصل الجمع قد يكون موجود، أن أصل الجمع قد يكون موجود، وكله استنباط ولن يضرنا حتى لو لم يكن موجودا يعني لو لم يكن موجودا في عصر النبي، ولا في عصر عليه ولا في عصر الصحابة، ولا في عصر التابعين أو أوائل التابعين، لكنه وجد بعد ذلك الذي يضرنا لو أنه رفض، لو أنه رفض. لكنه كما يقول إمام أهل القراءات إمام هذا الفن يقول وتلقاه الناس بالقبول جمع القراءات أُلِّف فيه مؤلفات كثيرة الشيخ عمر ذكر في كتاب جمع القراءات القرآنية مؤلفات تقارب من يعني 34 مؤلف تقريبا على ما أذكر لا بأس, لا بأس هذه المؤلفات منها القديم ومنها الجديد ذكر الشيخ كما قلت 34 مؤلفا منها على سبيل المثال الجوهر المصون في جمع الأوجه من الضحى إلى قوله وَأُولَئِكَ هم المفلحون للشيخ سلطان المزاح المتافة سنة 75 وألف من الهجرة الثاني الجمع بالقراءات القرآنية للدكتور فتح عبيدي الثالث منظومة الإرداف للشيخ العلم المحدث الشيخ محمد حبيب الله ابن مايابا الشنقيطي الرابع اتحاف ضلاء الأمة المحمدية ببيان القراءات السبع من طريق التيسير والشاطبية للشيخ حسن بن علي بن أحمد المنطاوي الشافعي المتوفى سنة سبعين ومئة وألف الخامس المنح الإلهية في جمع القراءات السبع من طريق الشاطمية للشيخ خالد بن محمد الحافظ حفظه الله تعالى. هذا الكتاب يعني ما زال المؤلف يشتغل فيه. أظن الآن وصل رسولة التوبة أو وصل رسولة لكنه في القراءات السبع فقط. غير هذه الكتب الموجودة كثير. قد يكون في كتب يعني أنا شفت بعد بعد ما تاريخ تأليف هذا البحث شفت كتابين في الجنب بل سمعت عن ثالث. فالكتب في الجمع كثيرة كثيرة. طيب نأتي إلى مسألة مهمة في جمع القراءات. أنا وهي حكم جمع القراءات القرآنية في ختمة واحدة. لابد أن نعلم أن الجمع له حالتان. الحالة الأولى جمع بقصد التعلم والحفظ والمدرسة. الحالة الثانية جمع بقصد القراءة في المحافل ومجامع الناس وغير ذلك ثاني عندنا حالتين واحد بيتعلم بيحفظ بيدرس حالة الثانية واحد بيجمع وخلاص بيجمع في محافل الناس ومجامعهم لأجل الجمع فقط ليس إلا أجاز علماؤنا أو بعض علمائنا أجازة بعض علمائنا الجمع مطلقا في المحافل والتعليم والمدرسة ومجامع الناس قالوا الجمع جائز على كل حال وبعضهم منع مطلقا وبعضهم فصل في ذلك فقال هو جائز في التعليم والمدرسة والحفظ لضرورة سرعة التلقي بشروط دونوها نتعرض لها بعد قليل وممنوع فيما عدا ذلك يعني المفصلون الذين فصلوا في الأمر قالوا الجمع جمع القراءات جائز في حالة التعلم والمدرسة والحفظ بشروط معينة ممنوع فيما عدا ذلك أولا القائلين بالمنع مطلقا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الجمع مكروه أو حرام والسدل على ذلك بدليلين الأول أن الجمع لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة والتابعين فهو بدعة وكل بدعة ضلالة وأقل مراتب البدعة أن تكون مكروهة والإدمان على المكروه فسق هكذا قالوا قالوا الجمع لم يؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة والتابعين فلذلك يعد هذا بدعة والبدعة ظلالة وأقل ما يقال في البدعة أقل مراتب البدعة أنها مكروهة والإدمان على المكروه فسق اسمه هذا أول شيء لأصحاب المنع المطلق ثانيا قالوا أن عطف الروايات على بعض يؤدي إلى الفساد في نظم القرآن بما فيه من تقطيع لأجزائه وتخليط وتحريف طبعا ممكن نرد عليهم الآن وممكن نؤجل الرد عليهم إلى أن نذكر أدلة القائلين بجواز الجمع المقيد اللي هو في التعليم المدارسة ونرى أن نؤجل أحسن نؤجل حتى نعيد الكلام مرة بعد مرة أن نؤجل الرد على أصحاب المذهب الأول إلى أن نذكر أصحاب المذهب المقيد بالتعلم والمدارسة فنخليهم دلوقتي أما الذين أجازوا مطلقا قد الجمع جائز على كل حال فنقول إن الأصل هو الإفراد في قراءات القرآن الكريم نقول لمن أجاز مطلقا إن الأصل هو الإفراد في قراءة القراءات القرآنية وإنما لجأ القراء إلى جمع القراءات في ختمة واحدة تيسيرا على المتعلمين أما ما يفعله أو يقصده البعض من جمع القراءات في المحافل ومجامع الناس تمخالف لمقصد علمائنا في الجمع وهو التيسير والمسارعة في تحصيل القراءات يعني هذا أبصد شيء يرد به على هؤلاء نقول لهم أن العل انتفت العل التي لجأ من أجلها أو لجأ بسببها علمائنا الجمع هو التيسير على الدارسين لهذا العلم والمسارعة في تحصيل أبوابه فإذا انتفت هذه العلة انتفى معها أو انتفت معها المسألة أو الحاجة إلى الجمع طيب أما أدلة الذين أجازوا الجمع في التعليم والمدارسة خاصة وهؤلاء هم جمهور أهل العلم في القديم والحديث قالوا إن أصنى الجمع وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أول دليل عندهم قالوا إن أصنى الجمع وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر علينا ما ذكره الشيخ عبد العزيز القاري رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى وقلت إن الشيخ أحمد الشقانص يذكره كذلك في كتابه عمدة القارئين ثانيا من أدلة القائلين بجواز الجمع في التعلم والمدرسة قالوا إن من يقرأ بالإفراد يقع في الجمع حيث إنه لو قرأ قراءة كاملة يجمع حينئذ بين الراويين. يعني واحد يقرأ بقراءة نافع. ماذا سيفعل؟ سيقرأ بقانون ورش مع بعض. هيجمع يعني. تمام؟ واحد يقرأ بعاصم. هيقرأ بشعبة وحفص واحد هيقرأ بابن عامر. هيقرأ بهشام وابن ذكوان وهلم جرا. يبقى الذين أجازوا إفراد القراءة واحدة بس. ساقعون في الجمع لمحاله، تمام؟ فالذي أنكروه على غيرهم وقعوا فيه من حيث لا يدرون. صح ولا لا؟ هذا مشاهد بعض المشائخنا الآن حتى موجود الآن على الساحة. من ينكر أشد النكير على من يجمع القراءات السبع أو العشر، ثم هو يأتيه طالب يقول له يا شيخ أريد أن أقرأ عليك قراءة عاصم يقول له تفضل. طب الفرق الآن بين جمع قراءة راويين وبين جمع أكثر من راوي أو أكثر من قراءة ليس هناك فرق عندين كان عندكم فرق وضحوا لي بل أشد من ذلك بل أشد من ذلك الذي يقرأ بنواية وحدة سيضطر للجمع واحد يقرأ لحفص من الطيبة هيعمل إيه في أوجه حفص هيجمعها واحد بيقرأ لقالون من الطيبة ولا ورش ولا غيره اي راوي راوي واحد بس ولا حتى بيقرأ لحفص من من الشاطبية هاي يقولوا مواضع فيها خلاف هل هيقرأ بكل قراءة بكل طريق ختمة استحالة, استحالة صعبة ثم يأتيك نفس الشيخ اللي بيقرأ بجميع طرق حفص او جميع طرق ورش او قالون او هشام او اي راوي يقول لك لا الجمع هذا بدعة طب يعني ما انت جمعت يا عم الشيخ ما انت مش واخد بالك حضرتك تمام لا العديد مثلا لما نأتي مثلا لقراءة حمزة معلش انا بستطرد في هذا الامر انه من اوضح الأدلة على ان هناك نسيان او عدم انتباه او تطنيش سمحوني في الكلمة الاخيرة احذفوها بعد كده بس يخذوها مني كده اني لما نيجي لقراءة حمزة مثلا ونؤفلوا على الهمزة المرفوعة بخمسة القياس او نؤفلوا على الهمزة المرسومة على الرسم ويكون مضمومة زي شركاء مثلا او علماء باثناشر وجه هل يعقل انك تقرأ لحمزة اتناشر مرة اتناشر ختمة عشان تؤفلوا في كل ختمة على وجه من اوجه الهمزة استحالة اذا فالجمع حاصل لهؤلاء حاصل هيقول لك ده اوجه اختيارية. صح فالقارئ يأتي بوجه واحد وكفي لكنها أوجه اهتيارية صحة هذا الإمام بالسند تمام وتناقلها الرواة عنه فإن كانت اختيارية فهذا لا يسقطها صحتها ولا يسقطها مكانتها من الرواية هو في النهاية بيعمل إيه في النهاية بيجمع حتى وإن كانت أوجه اهتيارية طيب ثالثا قالوا حفظ القراءات ودراساتها من فروض الكفايات واجبة على عموم المسلمين فرض الكفاية واجب على عموم المسلمين إن قام به البعض سقط عن الاخرين صح ولا لا طيب انتركه تركه الجميع أثمة الأمة أثمة الأمة كلها يبقى حفظ القراءات ودراساتها من فروض الكفايات واجبة على عموم المسلمين ولما كان إفراد كل راو بخطنة صعب لا سيما في هذه الأزمان المتأخرة يا إخوان فإن الجمع يحقق المقصد فيحفظ هذا الفن من الضياع من جهة ويسر على المتعلمين من جهة الأخرى قالوا كذلك إن الأمة تلقت هذا الجمع بالقبول بل وانعقد إجماع العلماء والمحققين على جوازه إلى توفرت فيه الشروط والعمل على الجمع منذ ما يقرب من ألف سنة احنا ذكرنا في تاريخ الجمع قلنا انه تقريبا القرن الرابع القرن الخامس يعني من تقريبا من ألف سنة والجمع هذا موجود فالأمة تلقته بالقبول وإمام هذا الفن المحقق اذا قل المحقق انطلقت الاذهان إلى ابن الجزر رحمه الله تعالى قال وترقاه الناس بالقبول عاوز إتاني طيب إذا سلمنا أن هذه بدع بمعنى أنها لم تكن بهذه الصورة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام لكن مع وجود الأصل لها الذي استنبطه علماؤنا فإنها تكون من البدع الحسن التي يقال فيها بدع حسنة طبعا بدع حسنة لكن ما يتخيله البعض أن أي شيء يأتي به الناس فيه خير ما بدع حسن فجائز لا نبد أن يكون له أصل في الشرع كما جمع عمر رضي الله عنه الناس على صلاة الترويح جمعهم وقال نعمة البدعة هذه أو كما قال رضي الله عنه هو لم يجمعهم على شيء لم يكن موجودا إنما جمعهم على شيء كان له أصل النبي صلى بهم صلى, الله عليه وسلم صلى بهم بعض الليالي ثم ترك مخافة أن يفرض عليهم جمع القرآن كاملا في المصاحف بهذه الصورة لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك جمعه الصحابة لان الاصل كان موجود القرآن كان بيكتب لكن كان يكتب مفرقا الصحابة عملوا ايه جمعوه في مصحف واحد فلذلك لما كان للجمع اصل حتى وان كان اصلا مستنبطا فهذا الاصل يجعل هذه الطريقة المخترعة طريقة مقبولة مدام انها مدام آآ آآ أنها موجودة بأصلها في الشرع لم يدع بعد هذا كله بعد ما ذكرناه من المذاهب الثلاثة, المذاهب الثلاثة بعد ما ذكرناه نقول لم يدع علماؤنا القائلون بجواز الجمع المقيد لم يدعوا <تصفيق> والله ممكن سيدنا الكلام صحيح وأنا أعرف منهم يعني أو بعضهم المهم لم يدع القائلون بجواز الجمع المقيد الأمر مفتوحا لمن أراد أن يجمع أن يجمع بل وضعوا شروطا ينبغي أن تتوفر في جمع القراءات حتى تكون جائزة يعني كثر كما يقول مشايخنا وجزاهم الله خيرا لم يدع المجال مفتوحا لم لم يدعوا المجال مفتوحا إنما وضع شروطا ينبغي أن تتوفر في هذا الجمع حتى يكون الجمع جائزا وهذه الشروط قسمها علماؤنا إلى قسمين شروط كمال شروط كمال وشروط وجود شروط الكمال كثيرة زي التدبر وزي التفكر وغيرها غيرها يعني لكنهم من شروط الوجوب التي أجمع علماءنا عليها هذه الشروط التي ذكرها علماءنا أربعة الأول مراعاة الوقف ومعنى ذلك أن القارئ الذي يريد أن يجمع القراءات لا بد أن يلتزم بالوقف الصحيح ليحافظ على المعاني القرآنية الصريحة ولا يقف على ما يوهم المعنى القبيح مثل أن يقف مثلا على قوله تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقف كده فهذا المعنى فيه فساد كبير طبعا إن تعمده فهذه مشكلة كبيرة، لكن إن وقع فيه فهذا خطأ، تمام؟ إذاً فمراعات الوقف هو أول شرط من شروط صحة الجمع، الشرط الثاني مراعاة الابتداء، مراعاة الابتداء معناه ألا يبتدى القارئ الجامع للقراءات بما لا يجوز الابتداء به، كان يكون كأن يكون الابتداء يوهم معنا فاسدا مثل مثلا لا أعبد الذي فطرني من قوله تعالى وما لي لا أعبد الذي فطرني يبدأ كده لما يقول وما لي لا أعبد يقول بعدها لا أعبد الذي فطرني مثلا فهذا برضو ابتداء خطأ ممنوع لا يجوز الشرط الثالث التركيب المراد بالتركيب يا أخواني في هذا الباب هو أن يأخذ القارئ حكما أو أحكاما من قراءة أو رواية وحكما آخر أو أحكاما من رواية أخرى ويقرأ بها في آن واحد يعني بيقرأ لحفظ فمثلا يشبع له المنفصل أو يبدل له الهمزة الساكنة فهذا تركيب يحقق الهمزة الساكنة ويغلظ اللام في كلمة مثلا الصلاة لورش فهذا تركيب وهذا كذلك شرط لابد ان يستحضره الجامع للقراءات عدم التركيب ولا يركب الشرط الرابع حسن الاداء الشرط الرابع حسن الاداء وهذا الشرط لابد ان ينتبه له القارئ الجامع انتباها شديدا فلا بد ان يراعي القارئ حسن الاداء والمراد بحسن الأداء إعطاء الحروف حقها واستحقها، إعطاء الحروف حقها ومستحقها، وكذا الأحكام الأدائية من ادغام وإظهار وإخفاء وإتمام الغنن، لإن بعض الذين يجمعون القراءات يهملون هذا ويعتملون على ترتيب الأوجه في وهذا خطأ، إذن هذه الشروط الأربع وضعها علماؤنا حتى يصون بذلك كتاب ربنا تبارك وتعالى فإن توفرت هذه الشروط فالجمع جائز عندهم، وإن اختل شرط منها، وإن اختل شرط منها، فالجمع حينئذ غير جائز. يبقى الشروط مراعاة الوقفي، مراعاة الابتداء، عدم التركيب، حسن الأداء. ابن الجزر جمعها في قوله في الطيبة. وجمعنا نختاره بالوقف غيرنا يأخذه بالحرف بشرطه فليرع وقفا وابتدا ولا يركب وليجد حسن الأداء طيب هذه شروط الجمع طيب هل للجمع طرائق هل الجمع طرق, طرق طرق الجمع نستطيع أن نقول علماؤنا كذلك ساعدونا فوضعوا طرقا للجمع هذه الطرق يا إخواني لا بد أن يتوفر فيها الشروط الأربعة السابقة توفرا صحيحا ولا ينقص ولو شرط واحد بس فللجمع كيفيات بعضهم أوصلها إلى ستة كيفيات أو سبعة وبعضهم جعلها أربعة سنذكر الكيفيات ونذكر مثالا عليها نركز فيه وبعدين في الآخرة هنقول لكم احنا نعمل ايه خلاص احنا ربنا نخلص الدرس ان شاء الله اصبروا معنا وربنا يرزقنا لكم الفهم والعمل وقبل ذلك الاخلاص الكلفية الاولى الكيفية الاولى الجمع بالحرف ويسمى الجمع الكلمي الجمع بالحرف ويطلق عليه الجمع الكلمي. كيفية هذا النوع من الجمع أن يبتدأ القارئ بلواية من قدمه من الرواه طبعا لابد أن نعرف قبل أن ندخل في كيفية الجمع أن علماءنا الصلحوا على تقديم قالون يعني يقدمون قالون في القراءة يقرؤون برواية قالون وبعدين يعطفوا عليه بقية القراء على الطرق التي سنذكرها بعد قليل لكن لنفرض أتانا أحد الناس وقال معلش أنا هقدم قدم حمزة أنا ها قدم الكسائي أنا قدم ابن عامر ماذا نقول له نقول له, تفضل نقول له تفضل ليس شرطا من شروط الجمع أن نقدم قالون في القراءة إنما اعتاد الناس على ذلك ومضوا عليه وصار معمولا به في كل مكان أن مقدم من قدمه الشاطبي رحمه الله تعالى تمام أخواني هذا من الحظة مهمة جدا واضحة فلو واحد مثلا عاوز يجي يجمع عندك يقول لك فضلت الشيخ أنا هقدم قدم حمزة ممكن نقول له تفضل قدم حمزة بس انتبه الله يعينك نلتزم بالشروط وبس هذا اللازم الوحيد وإلا فلا شروط جمع تقديم قانون ها لماذا قانون بالذات لأن الشاطبي قدمه لو انتبهت لكلامي لعلمت أن الشاطبي قدمه يعني بلاش الشاطبي أبو عمرو الداني في التيسير قدمه بلاشب عمرو الداني في التيسير ابن مجاهد ابن مجاهد في السبعة قدم قالون تمام فجرت عادة الناس على تقديم من قدمه صاحب الكتاب الذي تقرأ بمضمنه يعني نقدم ما قدمه صاحب الكتاب الذي سنقرأ بمضمنه يعني سنقرأ بمحتوى فنرجع بان كافيات الجمع بسرعة كده الكفير ولا الجمع بالحرف او الجمع الكلمي وكيفية هذا الجمع او هذا النوع من الجمع ان يبتدئ القارئ برواية من قدمه شايف ما قلتش برواية قانون قلت برواية من قدمه طيب انا قدمت قانون خلاص قدمت قانون يبقى هنفضل نقرأ برواية قانون ولا نقف الا على كلمة فيها خلاف بين قراءة قانون مثلا وبقية القراء او بعض القراء الباقين سواء كانت هذه الكلمة فرشا او اصولا فيقف عندها ويعيدها بمفردها مستوعبا ما فيها من الاوجه حسب مرتبة الجمع التي يقرأ بها لو كانت الكلمة ينفع نقف عليها انا هشرح الكلام ما تخفوش انا بس بديكم كيفية ال الجمع بالحرف وبعدين نشرحه ونفصله ونطبع عليه كمان إن شاء الله لو كانت الكلمة ينفع نقف عليها ونبدأ بما بعدها كان بها نقف عليها ونبدأ بما بعدها طب لو ما كان ينفع لو ما كان ينفع نقف عليها ماذا نفعل ها نستأنف نصل الجملة اللي معانا بما بعدها تمام؟ طيب لو كان الخلاف في كلمتين متعلقين ببعض يعني عندي خلاف في كلمتين متعلقين ببعض ماذا أفعل ما ينفع أبدا أن أقف على الكلمة الأولى واترك الثانية لابد أن أصل الأولى بالثانية حتى أستوفي الخناف هيأتينا المثال إن شاء الله لتوضيح ذلك إذن نعيد الكلام ثاني نقول إيه نقول, الجمعي. نقول الجمع بالحرف يبتدي القارئ برواية من قدمه وليس شرطا أن نبدأ بنافع ولا بقانون ولا بأي واحد تعيينا لكن نقدم من قدمناه ثم نعطف عليه بدليل اللي بيحضر معنا دروس الجمع احنا بنجمع بالماهر يوم بنبدأ بقانون ويوم بنبدأ بحمزة ويوم بنبدأ بابن عامر ويوم بنبدأ براوي كالسوسي او بطريق ادريس ممكن نبدأ بطريق ليس شرط ان يكون راوي صح ولا لأ يبقى ليس شرطا لكن للأصل عندي لما باجي أختلف أو اتنين يختلفوا أقدم الأعلى رتبة وطبعا ده سألت الأعلى رتبة نعرفها بعد قليل. طيب يبقى برواية من قدمنا الرواة ولا يقف إلا على كلمة فيها خلاف بين القراء سواء كانت فرشا أو أصولا فأقف عندها وأعيد الكلمة بمفردها مستوعبا الخلاف الذي فيها فإن كانت الكلمة يجوز أن أقف عليها وقفت طيب الكلمة هذه ليست محل وقف ماذا أفعل أستأنف منها وأصل تمام طيب لغاية نوصل إلى مكان ينفع أقف فيه أو أوصل إلى آخر الآية لو الخلاف تعلق بين كلمتين لابد أن أقف على الكلمة الثانية زي مثلا صراط الذين أنعمت عليهم كن الصراط متعلقة بعليهم كما سيأتي توضيحه في ضرب المثال هذه الطريقة هي مذهب المصريين وجمهور البصري البصريين وبعض قراء المغرب الأقصى وهو الذي ينسب للداني والقجاط رحم الله الجميع وضح كده الطريقة تعريفا تنظيريا وضحا طيب نخلها عمليا نطبع على سورة الفاتحة تعال نطبع على سورة الفاتحة نطبع على سورة الفاتحة هنبدأ بمن قدمنا من الرواه او القراء احنا بنقدم قالون قالون لان العادة جرت على تقديم قالون فنبدأ هكذا خلي بالك مش نوعف الا عندك كلمة فيها خلاف نقرأ كده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك مالك يوم الدين شايفين معايا قلت مالك لان دي الكلمة الفاها خلاف ويفتعلها لي لاني هعطف عليها الوجه الثاني وهي كلمة فرشية طيب ما بدأتش بما بعدها لي بان ما بعدها لا ينفع ان ابدأ بي ما ينفعش اقول مالك مالك وبعد اقول يوم الدين ما ينفعش صح ولا لا فلذلك بدأت منها قلت إيه؟ مالك يوم الدين طيب نكمل إياك نعبد وإياك نستعين ما فيهاش حاجة برضو نكمل طيب اهدنا الصراط كده اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم شايفين عملت ايه قلت اهدنا الصراط بالصاب وبعدين عطفت عليها السين وبعدين جب الصاد المشمع صوت الزاي لحمزة وكملت اهدنا الزراطة المستقيم طب الآية اللي بعدها هو ايه ما ينفعش أقول صراطة صراطة زراطة ما ينفعش ليه عشان في تعلق في تعلق بكلمة عليهم ليه بقى أفهمك معلش كلمة الصراط بعض من سيقرأ بالصاد عاوز يضم يكسر الهاء وبعضهم عاوز يضم الهاء ولا يقرأ بالسين واحد عاوز يكسر الهاء وعاوز واحد عاوز يضمها تمام طيب اللي هقرأ بالإشمام عاوز يضم فلازم نقرأ للكلمة الثانية هي دي معنى كلمة إيه فإن كان الخلاف بين كلمتين وصل حتى يصل أو قرأ حتى يصل للكلمة الثانية هكذا سراط الذين أنعمت عليهم عليهم أنا عندي ما ينفعش أنت أعرفت رأي قبل كده لا بشرطه فان يرعى وقفا وابتدى لابد ان يرعى الابتدى يبقى يقول ايه صراط الذين أنعمت عليهم ثم يعطف السين صراط الذين أنعمت عليهم هذا قنبل ثم يعطف عليه رويسا صراط الذين أنعمت عليهم، وبعدين يعطف آخر وجه معانا اللي هو لخلف عن حمزة، صراط الذين أنعمت عليهم، تمام؟ طيب، غير المغضوب عليهم، ها ينفعول عليهم، آفنول عليهم، ما ينفعش، لأن في صلة ميم جمع، لو هاصل هي تين صلة ميم الجمع. إذا برضو الخلاف يعتبر الآن بين فلا بد أن أصل وخل بالك موضوع أصل لابد أن أقف على وقف صح الوقف عليه برضه بشرطه فليرع وقفا وابتدى لأن بعض مشايخنا الصراحة تساهلوا في هذا الأمر ووقفوا أينما وقفوا وجعلوا الطالب يقف أينما يقف ففتحوا الباب أمام المنكرين ففتحوا الباب أمام المنكرين حتى ينكروا الجمع تمام فقول كده غير المغضوب عليهم ولا الضالين هيبقى عندي هاء وميم جمع ما ينفعش برده عليهم ولا الضالين اقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين وبعدين اضم الهاء غير المغضوب عليهم ولا الضالين تمام هذه طريقة الجمع بالحرف بشيء من الاختصار واضحة الطريقة كده واضحة يعني ليس اختصارا مخلا الحمد لله كده هي الطريقة ما فيش ما فيش حاجة زيادة عليها ليس هناك شيء زيادة عليها طيب لما قلت لما قلت بعض الناس سواء المشايخ اللي بيجمعوا او الطالب اللي بيجمع بيفتح الباب أمام المنكرين لا عليه في على ذلك أمثلة كثيرة في أمثلة حصلت واقعية وفي أمثلة يحكيها المشايخ بعضهم يقول من ضمن ما ذكروه من احتجاج إن الجمع هذا خطأ ولا يجوز بعضهم يقول كنت عند واحد بيجمع بيجمع بيقرأ لقالون بيجمع لقالون فقرأ وما صاحبكم بمجنون فعاوز يعطي يعطف لوجه الصلة فقال صاحب كومه بمجنون كسر صاحبنا يرجع الوما صعبت عليه جدا وصارت مسافة عنده مشوار فقال خلينا اختصر واجيب الصلة على طول صاحب كومه فحول الجملة الى مكان يود بدهية انتم معانا جماعة ها واحد تاني قال تبت يدا ابي لهب تبت يدا ابي لهب لا تبت يدا ابي تبت يدا ابي تبت يدا ابي شيخ نفسه قال له يستاهل عشان خلف واحد زيك انتوا فاهمين قال تبت يدا ابي تبت يدا ابي تبت يدا ابي ويعطف عليها الاوجو قال له يستاهل عشان خلف واحد زيك ف... ف... فلا بد يا اخواننا ان نحترم القرآن الكريم وننزله ونوقره حتى لو كنا بنجمع القراءات بعشر ولا السبع ولا حتى الربعتاشر ما تكسلش أصلا الجمع جعل تيسيرا وتوفيرا لوقتك فأنت كمان ما تزودها كمان ونجيب حاجات ومعاني من عندك وتعمل أشياء غريبة طيب الجمع بالوقف الجمع بالوقف الكيفية الثانية الجمع بالوقف كيفية هذا الجمع أن يبتدي القارئ برواية من قدمه كذلك ولا يزال عليها حتى يصل إلى محل يجوز الوقف عليه والابتداء بما بعده خلاص هيقف على محل يستطيع أن يقف عليه من حيث المعنى ومن حيث جواز الوقف إذا أراد أن يعطف قراءة ورواية يبدأ من أول المقطع إلى نهايته إذا اندرج بعض القراء خلاص لا يعيد قراءاتهم خلاص اللي اندرج مع السلامة لكن واحد لم يندرج يعيد قراءته ثم يصنع في ذلك أو يصنع في هذا المقطع مع بقية القراء كما فعل في الوجه الأول حتى يستوعب أوجه القراءات في القدر الذي حدده للجمع على حسب المراتب التي يجمع بها او التي اختارها في الجمع ولكن خلي بالك ينبغي على الجامع ان يقف على نفس الموضع الذي وقف عليه في الوجه الاول وهذا مذهب اهل الشام وهذه الكيفية اخواني من اميز الكيفيات لانها تحافظ على رولق التلاوة وتذوق التذوق الصحيح للتلاوة وتساعد على استظهار كل وجه من أوجه القراءات فمثلا ناخذ مثال لما نيجي مثلا نقرأ لو حد عنده مثال يساعدنا به مش مشكلة وانا طبق عليه ما فيش مشكلة ما فيش أمثلة الصراحة يعني حاضر في ذهني لم أحضر أمثلة لكن مثلا ناخد قوله تعالى إن الله لا يستحيي أي يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها لا الذين كفروا مفهاش محل وقف الوقف على رأس الآية طيب وقفنا كده على قوله تعالى إن الذين استغفر الله إن الله لا يستحيي أي يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها ويفت هنا خلاص هذا وقف جائز وقفت ثم أعيد الوجه الثاني هعطي في القارئ الثاني أو الراوي الثاني من أول المقطع هقول إيه هعطي في التوسط إن الله لا يستحي أي يضرب مثلا ما بعوضة فما ثقها كل مرة عاف على نفس المكان اللي وقفت عليه في المرة الأولى ثم أعطي في الإشباع إن الله لا يستحي أي يضرب مثلا ما بعوضة فما ثوقها ثم أعطف ترك الغنى دخلف عن حمزة إن الله لا يستحي أي يضرب مثلا ما بعوضة فما ثوقها شايفين أنا عطفت الأوجه وجها بعد وجه هو إفتف نفس المكان طبعا لغاية دلوقتي لما وانتلكش ولا تعرضت طبعا ليه جبت المد طبعا ليه جبت الإشباع طبعا ليه الترتيب يعني لسه لم نتكلم عليه نسأل الترتيب هذه عام مشترك في كل طرق الجمع نتكلم عليه في آخر طريقة أو لما جاء أقول لك إحنا نجمع إزاي أو الطرق اللي إحنا نقترها طيب الكيفية الثالثة بقى يا إخواني هي الجمع بالآية آية كاملة أخذ الآية كاملة أقرأها للقارئ أننا أختاروا برضو لغاية موصل لآخرها، لغاية موصل إلى آخر الآية آية كملة سواء وقفت في النص على وقف كافي أو تام أو حتى وقف جائز على عموم الجواز يعني، لكن هاوقف على رأس الآية زي إن الذين كفروا لذكرها أخون رشيد هعيد الآية في كل مرة. وجها وجها حتى تنتهي أود الآية على حسب الترتيب اللي أنا هختاره على حسب الترتيب اللي أنا هختاره طيب هل وعيد القارئ للدرج لا خلاص للدرج اللي قرأته زي ال اللي قرأته خلاص الندرج معاهم مع السلامة طيب الفارق الوحيد بين الإفراد وبين هذه الطريقة يا إخواني الفارق الوحيد بين هذه الطريقة وبين الإفراد هو عدم إعانة القارئ الذي اندرج واخدم بلكم من هذه النقطة الإفراد بقرأ الراوي الوحد الجمع في هذه الطريقة اللي اندرج لا أقرأ له مرة ثانية فهذا هو الفارق الوحيد بين الإفراد وبين هذه الطريقة ولذلك يقول أهل الجمع هذه أضبط طريقة وأقرب الطرق إلى الإفراد أقرب الطرق إلى الإفراد مثلا بس إن الذين كفروا هذه في عوجه كثير رشيد شفتنا أنه يكون يعني فيها خلافات قليلة شوية مثلا ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أُوذى في الله جعل فتنة ناسك عذاب الله ولا إن جاء نصر من ربك لا قلنا إن كنا معكم أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين هذه آية حلوة جمال لو قرأتها كانت حلوة طيب نرجع للمثال جمال تبت يدا أبي لهب وتب نقرأ كده تبت يدا أبي لهب وتب تمام بالقصر طيب ثم نعطف نعطف بكثير تبت يدا أبي لهب وتب ثم التوسط تبت يدا أبي لهب وتب أصحاب التوسط جون كلهم ثم الإشباع تبت يدا أبي لهب وتب تخلف خلف عن حمزة تبت يدا أبي لهب وتب بس الآن بعدها ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب ما ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أونا عنه ماله ما أونا عنه ما أوني عنه ماله وما تمام كده ده الجمع بإيه بالآية الآية كاملة لسه الغاية دلوقتي معرفناش إيه حكاية الجمع كنه الجمع دي طرائق كنه الجمع نفسه هيأتنا بعدين دي آية إيه آية إيه أو طريقة إيه طريقة الجمع بالآية طيب الكيفية الرابعة الكيفية الرابعة بيسموها المذهب المركب من المذهبين يعني المذهب المركب من الجمع بالحرف والوقف لما نقول المذهب المركب من المذهبين يقصدون بذلك مذهب الحرف ومذهب الوقف وهذه الكيفية إخواني الكرام في الأصل ابتكرها الإمام الجزري رحمه الله تعالى جاء بعده الشيخ الصفاقسي وشيخه الشيخ سلطان المزاحي فأضف على هذه الطريقة بعض التعديلات فأصبحت الكيفية للمذهب المركب تنقسم إلى قسمين خد بالك معايا مهمة جدا هذا أو هذا الكلام مهم جدا بعض الناس يعتقد أن الجمع ب ابن الننجالي أو بطريقة المذهب المركب هو طريقة الننجالي وبس لا يبقى عندي للكيفية او كيفية المذهب المركب لها قسمان القسم الاول طريقة ابن الجزري رحمه الله تعالى ابن الجزري الراعي في هذه الطريقة الجمع بالوقف والجمع بالحرف احسن واحد يشرح هذه الطريقة ابن الجزري نفسه هذا رحمه الله تعالى بعد ان ذكر طرق الجمع قال ولكني ركبت من المذهبين مذهبا فجاء في محاسن الجمع ترازا مذهبا فابتدئ بالقارئ وانظر الى من يكون من القراء اكثر موافقة له فاذا وصلت الى كلمة بين القارئين فيها خلف وقفت واخرجته معه ثم وصلت حتى انتهي الى الوقف السائر جوازه وهكذا حتى ينتهي الخلاف يعني ايه الكلام ده يعني ابن الجزر يقرأ يبدأ اول شيء بيعتمد الوقف تمام كده ثاني شيء بيبدأ بالقارئ او الراوي اول ما يبدأ يجلنا خلاف أو ما يجي خلاف يقف ويقرأ للقارئ صاحب الخلاف مثلا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ورش ويف عند كلمة الصلاة دي السوسي وأبو جعفر فيخرج السوسي مع عرش يعمل ايه يقول كده ويقيمون الصلاة ويكمل ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ويف عند كلمة الميم أبو جعفر فيخرج ابو جعفر فيقراله هكذا ومما رزقناه هم ينفقون يا جماعة لو وضحى اكتبوا لي واحد ابن جزري بيقول ايه بيقول انا بقرأ حاضر حاضر بيقول انا بقرأ للراوي او القاري. لو انا ماشي وبقرأ لورش مثلا لو انا بقرأ لورش مثلا فاقرأ له بابدان الساكنة في نحو قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة كده ورش الوحد لم يندمج معه اي واحد من القراء تمام المفروض على الطول اللي احنا اخذناها قبل كده نكمل لاخر الاية صح وبعدين نشوف مين بقى نجيبه بعد كده لا ابن جزل قال لك اخرج الآن أخرج اللي اختلف معه مع ورش فأرقق له اللام فقول كده ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فلما رقق اللام دخل مين دخل السوسي وكمل الاثنين لآخر الآية فلما السوسي كمل لآخر الآية أبو جعفر وقف في الميم فخرجه معه فآل هم رزقناهم ينفقون يعني الفرق الآن بين الطرق الاولى إن كان كل في كل مرة بنجمع من اول الاية الى اخرها او من اول الوقف الى اخره هنا لا هنا ابن كل ما قابله خلاف خرجه معه كل ما قابله خلاف او قال اختلف مع الراوي او راوي اختلف مع الراوي خرجه معه يعني قرأ له بقراءته واضح جماعة الخير معنى أخرجته معه يعني قرأت له بقراءته التي يستطيع أن يمضي بها ويكون موافق ويكون القراءة صحيحة الكلام واضح ألا ما وضحش طب لطب المثال تاني الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون ابن جزل الآن جمع بين الوقف والحرف جمع بين الحرف في لم لما جد كلمة فيها خلاف وقف عندها وعطف القارئ المشابه لقراءة القارئ الأول فهذه مشابها للحرف وأما الوقف فإنه يعتمد الوقف مقاطع له فلذلك جمع بين الحرف والوقف أظن كده واضح إن شاء الله طيب الطريقة الأولى في المذهب المركب طيب المذهب المركب الثاني أو الطريقة التانية بتاع السيدنا الصفاقسي أو شيخه السلطان المزاحي رحم الله الجميع لا السلطان المزاحة يعمل نفس العمل ابن جزري لكنه سيمضي إلى آخر المقطع سيمضي إلى آخر المقطع مثلا لما نيجي نقول ايه انا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ابن الجزر كان يعمل فيها يتعامل مثل ابن الجزر في هذا المقطع عشان نعيد عليه طريقة المزاح ابن الجزر يعمل كده الا انهم الا انهم هم السفهاء مثلا مثلا أنا بس بختصر في وجه واحد وجهي من باب التوضيح تمام فعمل ابن من جزري وقف على القصر ثم عطف عليه التوسط وبعدين يعطف الأشباع أنا لغيت الميم معلش ما حدش يقول لي ما في ميم لا أنا ما قصدش الجمع الأكاديمي أنا بقصد توضيح الطريقة تمام كده طيب المزاحي ما يعملش كده المزاحي يقرأ لآخر المقطع يقول أنا إنهم هم المفأ أنا هم السفهاء ولكن لا يعلمون وبعدين يرجع تاني من أول المقطع أنا أو أنا إنهم هم ويكمل لآخر المقطع وهكذا هو الفرق الجوهري بين طريقة المزاح وطريقة ابن الجزري تمام طيب يبقى احنا كده خدنا كام كيفية خدنا الجمع الكلمي الجمع بالوقف الجمع بالآية الجمع بالمركب ماذا مركب على طريق ابن الجزري المذهب مركب على طريق الصفاقسي فهذه خمسة الكيفية السادسة جمع التناسب يعني تفصيلا الخمسة إجمالا أربعة صح يعني حبينا نفصل نقول خمسة طيب الكيفية السادسة جمع التناسب وهذه من أصعب الطرق الصراحة تحتاج إلى انتباه وليس لها ضابط شديد يعني الضابط فيها لا ينضبط كثيرا يعني طيب جمع التناسب معنا أن يبتدع القارئ الجامع إذا ابتدع بالقصر أتبعه بالتوسط ثم المد طيب إذا بدأ بالمد يتبعه التوسط ثم القصر تناسب المناسب للمد التوسط ثم القصر والمناسب للقصر التوسط ثم المد واضح طيب لو بدأ بالفتح في ذوات الياء يتبعه التقليل ثم الإمالة إذا بدأ بالتحقيق يتبعه الإبدال إذا بدأ بالنقل يتبعه التحقيق ثم السكت ويرأي ذلك كما يقولون طردا وعكسا فلذلك فيها صعوبة وهنختلف هتختلف انت وشيخك هتجيب المد وبعده القصر يقولك لا هات التوسط هتجيب التحقيق وبعده تجيب التسهيل ولك لا هات النقل فالضبط فيها صعب تمام والطريقة فيها واضحة يعني مثلا يقول نون مثلا زي المثال اللي معانا اللي احنا جبناه كتير النهاردة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون جبنا التحقيق في الهمزة نجب بعد الإبدال عطول الذين يؤمنون تمام وهكذا طيب هناك كيفية يقولون الكيفية المطلقة الكيفية المطلقة ومعنى هذه الكيفية إخواني فتح الباب أمام من أراد أن يبتكر طريقة جديدة أو يجمع بين هذه الطرق بشرط أن توافق الشروط التي ذكرها علماء الأداء يعني قالوا, إيه؟ قالوا أي واحد يأتي بعد ذلك ويريد أن يجمع بطريقة معينة بشرط أن يحافظ على الشروط الأربعة التي ذكرناها فهذه أو فله ذلك إجمالا سالسة تفصيلا السابعة طيب لغاية كده يكون خلصنا طرق الجمع السائدة والشائعة لكن في نقطة بسيطة وبعدين نطبق تطبيق عملي تفصيلي على آية من كتاب الله عز وجل ونختم طريقة الماهر هل طريقة الماهر هل هي كيفية؟ ام طريقة مستقلة طريقة الماهر هل هي كيفية ام طريقة مستقلة بعض علماءنا يقول هي كيفية ابن الجزري ابن الجزري لما قال وجمعنا نختاره بالوقف غيرنا يأخذه بالحرف بشرطه فليرعى وقفا وابتدى ولا يركب ولا يوجد حسن الاذا قالوا هذه الطريقة ثم قال فالماهر الذي إذا ما وقف يبدأ بوجه من عليه وقف قالوا هذه طريقة ثانية ذكرها ابن الجزري وبعضهم يقول لا ابن الجزري وضح طريقة جمعه فيقول الماهر الذي يفعل كيت وكيت وكيت تمام واضح جماعة يعني هذه طريقة أو كيفية طريقة ابن الجزري وهذا الذي أميل إليه أن هذه كيفية وليس الطريقة مستقلة طيب إحنا هنعمل إيه عشان بقى نبدأ نطبق بعدما نقول هنعمل إيه إحنا درسنا إن شاء الله أنه يبدأ في من الجاي الجي نحين الله وأحياكم هيبدأ بداية فعلية من الأسبوع القادم هنعمل إيه هنختار أي طريقة من هذه الطرائق الجواب الأصل أننا سنجمع بالآية على طريقة الماهر الأصل أننا سنجمع بالآية على طريقة الماهر ولكننا في مبدأ الأمر سنتعرض لجميع الطرق على الأقل في كل حلقة طريقة جديدة على الأقل في كل حلقة طريقة جديدة ونستقر بعد ذلك على الجمع بالآية بكيفية الماهر إن شاء الله تعالى خلاص يا جماعة طيب عاوزين لبصة الجمع ولنبصة سورة الجمع أنا الآن لما أقرأ قوله تعالى عشان رشيد ما يزعلش إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أول حاجة بعملها كطالب أو كطالب لا سيما في بداية الأمر إننا أحلل الآية أحلل الآية يعني استخرج ما فيها من خلاف وأنا ماشي كده فقول إن الذين كفروا سواء سواء دي متصل القراء فيها على مرتبتين يطول لورش وحمزة ووسط للبقين أكتبها عندي كده وانا لسا ببدأ أكتبها عندي كده عشان أتعلم وعشان تثبت المعلومة بذهني يبقول سواء طولا نورش وحمزة ووسطا للباقين يعني ستة حركات لورش وحمزة واربعة للباقين هذا على المختار طيب مش هنفصل في المسألة دي هنفصل فيها ان شاء الله المرة الجاية كمة المختار دي يعني ايه مختار يعني في غير مختار نعم لكن نفصلها المرة الجاية عليهم ضم ضملها حمزة ويعقوب عليهم اأنذرتهم مم الجمع وصلها ورش وابن كثير وابو جعفر وقالون له وجهان كل ده بكتبه أأنذرتهم سهل الهمزة الثانية مع الإدخال قالون وأبو عمر وأبو جعفر وسهلها بلا إدخال ورش وابن كثير ورويس عن يعقوب ولورش وجه الآخر هو الإبدال حرف مد مشبع تمام والباقون بالتحقيق كل ده بكتبه عندي كده عليهم أم عندي كمان في سكت لخلف عن حمزة ويدرس عن خلف بخلف عنهما برضو اكتبوا في مكانه قبل الهمزة ام لم تنذرهم لا يؤمنون هيبدل الهمزة المعادي مين هيبدلها ورش والسوسي وابو جعفر وكذلك حمزة لانها رأساية وهنقف عليها لغاية كده كده انا حللت الاية طلعت ما فيها من خلاف هبدأ اجمع هبدأ بمين يا باسم باسم معانا هبدأ بمين هبدأ بقالون فأقرأ بقراءة قالون هقول كده إن الذين كفروا سواء عليهم خل بالك أنا هفصل لك تفصيل مش أعيده تاني إلا نشاء الله ويمكن ما تجدوش المعانة ليس تفردا ولكن يعني لم أجده أول ما قل سواء والسط المدى أربعة نزل مين يا باسم والجميع معليش مشة خصص حد عشان ما حدش يزعل نزل مين هنا نزل ورش وحمزة مينفعوش يكمله معليش خلينا ببسط معاكم وكلم بالعمية العمية نزل ورش وحمزة قال ما يدريش يمشي حمزة وورش ما يدريش يمشون بست حركات قالون قرر قال حركات نزل هنا ورش وحمزة قالوا ما ينفعش يمشي إحنا إما ست من منمشييش ونالهم استنوا هنا ونالهم استنوا هنا قال لك سواء عليهم كلمة عليهم دي كده الهاء وقف فيها مين وقف فيها يعقوب واحد يقول له حمزة قال لا حمزة أصلا اتمسك قدام حمزة نزلوه قدام لغاية كده تقول نزل يعقوب في عليهم آه فوق من بدل اتمسك يبقى وقف يعقوب هنا لما قلت عليهم بهمزة بس كده من نزل هنا نزل أصحاب الصلة كلهم حتى فرع من قانون وجه قانون بالصلة وأبو جعفر وابن كثير قلت بالتسهيل مع الإدخال يبقى نزل كل أصحاب التحقيق وينزل كل أصحاب التسهيل بلا إدخال يعني اللي مشي مع قانون مين يعني اللي مشي مع قانون لغاية آه مشي مع أبو عمر ووجه لهشام طفل أبو جعفر أبو جعفر اتمسك هناك عند الصلة ركز معايا هتفهم إن شاء الله لما قلت نزل دول نزل الجميع ومش ابو عمرو وواجهي لهشام مش هشام كله أأنذرتهم أم لما قلت صح عليهم أأنذرتهم نزل برضو إدريس على وجه السكت طفين خلف اللي هو أصلا صاحب السكت اللي مش مختلف فيه وما حدش يتكلم عليه أصلا خلف ممسوك في المد ما تكلمش في دلوقتي قلنا ماشي لما قلنا عليهم أأنذرتهم آآ آآ أم لم تنذرهم لا يؤمنون لا يؤمنون بتحقيق الهمزة كده من وقف وقف السوسي نزل قانون أن قال ما ينفعش أمشي معاكم فمن مش معاه من مش معاك يا باسم مش معاه دوري أبي عمرو وحده طيب نعطف مين نعطف واحد شبه قراءته لكن اختلف معاه في حاية نعطي في السوسي نقول لا يؤمنون بس مش السوسي صح كده طيب نرجع بنرجع من رأس الآية خلي بالك معايا بنرجع من رأس الآية بنبدل راجعين رجوع عكسي طيب اللي بعد يؤمنون من رأس الآية ام لم تنذرهم ميم الجمع واحد ممكن يقول اه نجيب الصلة نقوله لا ما فيش حاجة بتيجي لوحدها لما يكون في صلة في آخر الآية وفي صلة في أول الآية بنستناها لأن أصحاب الصلة كلهم وقفوا هناك فازاي هاجبهم في آخر الآية انت معكش حد منهم تخيل معايا بذهنك كده انا عاوز تتخيل معايا وتعيش معايا بذهنك ما حدش أصطد معاك من أهل الصلة أهل الصلة واقفين هناك الله يعينك تروح لهم تاني طيب سواء عليهم أأنذرتهم أم هلأي عندي الخلاف اللي ملوش حاجة ما آه يعني لازم أغير الآن في في موضوع الهمزة دي أنا مسهل الهمزة مع الإدخال طب هل هناك أحد من الناس له الإدخال برضو لكن يحقق الهمزة واحد قال لي أيوة هشام أو إنه صح يبقى هشام هو الدور عليه يبقى هشام يركب من هنا ويكمل لآخر الآية سواء عليهم اه انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ده هشام لوحده طيب نرجع برضه نشوف الخلاف اللي ملوش تعلق نجده برضه في الهمزتين فنعطف واحد يقول له اما تسهيل او تحقيق يجي واحد يقول لي اصحاب التسهيل كلهم وقفين اما اما في مد او صلة او ضمها اللي هو الويس عن يعقوب يبقى نعطف التحقيق نقول له ماشي نعطف التحقيق لمين نعطف ابن ذكوان صح زي ما انته قلتوا كده نعطف التحقيق بلا ادخال ابن ذكوان اأنذرتهم يبقى من هنا سواء عليهم اأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون مين راح معاه ومين ركب معاه ومشي الهات الاخر ها مش معاه على هذا التحقيق عاصم والكسائي وخلف العاشر كمان طيب نعطف مين الآن واحد يقول نعطف الاصحاب التسهيل أصحاب التسهيل يقول له لا برضو قلت لك أصحاب التسهيل إما محبوسين في صلة أو محبوسين في ضمها أو إشباع مد طب نعطف مين نعطف صلة ولا نعطف سكت ها نعطف سكت ولا هذه مسألة دقيقة جدا وعاوزك تركز معايا فيها الآن قالون هو الأعلى رتبة صاحب صاحب الرتبة العليا وهو له الصلة وإدريس له السكت وهم الاثنين جنب بعض يظهر للسامع أو الرائي أو القارئ هما في مكان واحد لا لا من نقدمش الصلة ليه بقى أنا هقولك نقدم السكت الصح نقدم السكت ليه لأننا ما بقول سواء عليهم آ ولا أقول سواء عليهم آ آه. أهو هقول لحضرتك لما جقول أيهما أقرب لرأس الآية إحنا بنعطف الأقرب لرأس الآية فنقول سواء عليهم ا ولا سواء عليهم ا اللي بيسكت مسكر الميم زي ما هي اللي بيسكت صاحب السكت الميم عنده ساكنه زي ما هي لكن اللي بيصل ها بيعمل كده فهو الاولى هو هو صاحب ها هو الاولى الان فهمت فهمت هذه الدقيقة وقس عليها وجينا امثله كتير ليها فنجيب إدريس سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون بس كده خلص إدريس طب نعمل إيه بعد كده نجيب الصلة وأولنا في الصلة قالون على وجه الصلة بالتسهيل مع الإدخال سواء عليهم أهنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون مش معاه خلي بالك على التسهيل مع الإدخال مش مع أبو جعفر لغاية كلمة يؤمنون ولما قالون حقق الهمزة أبو جعفر قال له ما أدرشها مش معاك ليه قال له ما في تحقيق الهمزة أنا تحقيق الهمزة عندي مبدلة فاتفضل مع السلامه فمشي قانون لوحده قال يؤمنون يؤمنوني لوحده طلع ابو جعفر قال لا يؤمنون بقى جعفر لوحده طب نعطف مين نعطف مين نعطف برضو واحد له الصلة لكن نعطف الصلة لابن كثير مع التسهيل بلا ادخال ورش واقف في الاشباع ازاي نجيب ورش للوقتي شو نقول سواء بالاشباع فورش لسه بدر عليه يبقى نقول ايه نقول سواء عليهم اأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ده ابن كثير لوحده بالصلة كده مع التسهيل بلا ادخال ثم نعطف من نعطف قانون بالتوسط مع الادخال سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون خلص كده أصحاب الصلة سواء لهم الإدخال أو الإبدال أو التسهيل بلا إدخال خلصوا أصحاب الصلة كلهم إلى نعطف من نعطف يعقوب نقول كده سواء عليهم أم لغاية كده يعقوب كله لكن الهمزة التانية هيسهلها رويس فرويس يمشي ويسيب روح سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ده رويس الوحد وبعدين نعطف عليه روحا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وبعدين نعطف شمين نعطف أصحاب الإشباع في المد المتصل طيب عندنا احنا نزلنا اتنين من زمان نسيناهم يمكن ورش وحمزة مين اللي يمشي مين اللي سوء مين صاحب القيادة ورش ليه باسم قل ليه باسم ليه هو ورش صح ليه هه؟ عشان الرتبة الله يفتعل انت خايف ليه حاطة علامة استفهم يعني خايف عشان الرتبة عشان هو الأعلى رتبة هو المقدم هو اللي قدمه الشاطبي لا يا عم لا تخافش ولا حي طيب يبقى نقدم ورش نقول كده إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وبعدين أعطوا في الوجه الثاني بتاع الإبدال نوعة إنسان سواء عليهم أن ذرتم وكمل لآخر الآية ما تمام طيب وبعدين أجيب مين أجيب سيدنا حمزة سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ده حمزة كله وبعدين أعطف واجه خلف بالسكت اللي نسميه السكت العام سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون خلصت الآية وخلصت الطريقة معها على هذا سنمضي إن شاء الله تعالى طبعا مع التنوع ومع التجديد في كل حلقة زي ما قلت لكم حتى نأتي على طرق الجمع كلها إن شاء الله تعالى أنا عاوزك بقى من الحصة الجاية إن شاء الله تحضر مصحف خاص بيك اللي عنده مصحف كان بها ما عندوش يجب مصحف خاص بي ويليت يكون مصحف كبير وفيه هامش عشان هنستفيد في الهامش ده هنكتب عبد الآي وهنكتب الرسم بطريقة معينة لك عليها وهنكتب الخلاف على الهامش هتستفيد منه جدا المصحف ده بعد كده سيلك المصحف مصاحف القراءات الموجودة الان بين الناس والناس شغالين عليها فيها خير ان شاء الله لكن لما تعمل مصحف بنفسك وتكون عندك الصلاحات معينة فيه تراجع بعد كده اسأل الله لي ولكم الاخلاص والقبول والتوفيق يعني أعيد وأكرر الإنسان بلا توفيق صفر فنسأل ربنا نسأل ربنا تبارك تعالى نزقنا وإياكم التوفيق والسراد فلا حولنا قوة إلا بالله لن نستطيع أن نستمر على هذه الدروس ولن نستطيع أن نستفيد منها إلا بتوفيق الله عز وجل فنسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضا وأن يجعل مثل هذه الدروس في ميزان الحسنات وأن يصرف بها عنا السيئات جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وسبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفوك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبركة نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإليك الله أخط يا الشيق مال